الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم أسراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتل النفق قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسدت يا يدك ليثق ما أنا بباسيتي يدي إليك لأخذ لني إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك فتكون من وَأَنفَعَ الْأَرْضُ الْمَعْلُومَةِ وَأَنفَعَ الْأَرْضُ الْمَعْلُومَةِ وَأَنفَعَ الْأَرْضُ الْمَعْلُومَةِ وَأَنفَعَ الْأَرْضُ الْمَعْلُومَةِ وَأَنفَعَ الله الْمَعْلُومَةِ وَأَنفَعَ الْأَرْضُ الْمَعْلُومَةِ وَأَنفَعَ الْأَرْضُ الْمَعْلُومَةِ بِلا هَذا الغُراب فَأَوَارِي سَوْءَ أَخِي فَأَوَارِي سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ من قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيانا فكأنما أحيى الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات كثير منهم، ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض مسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. يسعون في الأرض بسادة أن يقتلون أو يصلبو أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من قلاة الأول فو من الأرض ذلك لهم خزيٌ عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله رفور رحيم وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَن له لَّهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْنَهُ مَعْهُ لِيَأْفَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَنِينٌ اخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم